ولو أنزلنا منكَلَ قُضيَ الامرُ ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكاً جعلناهُ رجلاً وللَبَسْنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسولٍ من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون ولقد كذبت رسول من قبلك فصدروا على ما كذبوا وأذووا حتى أتاهم نصرنا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 من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأس وضلل علهم يتبرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن ولكن قَسَتْ طلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 والذين كذبوا بآياتنا يمثهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي حزائن الله ولا أعلم الغيب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 فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم متى ثم متى من بعده وأصلح فأنه غفور الرحيم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 والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرد والبحر.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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى, حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفزقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مين ينذيكم من ظلمات البذ والبحر تدعونه تضرعوا وخفية تدعونه تضرعوا وخفية الل إن جاءنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودْ بَعْدَ الْفَيْكَرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شيء ولكن ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيء ليس مِن من دون الله ولي وَلَا ولا وَإِن وإن تعدى كل عدل الله يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل ألدعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي كَلَّا بِالَّتِهَوَتْ هَالشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 فلما أفل قال لئن لم يَهْدِنِي ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً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 وتلك حدة أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّنَّهَدَيْنَا ونوحَ هَدَيْنَا مِنْ قَبْلَ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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليتوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قد الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس, تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلّمتم ما لم تعلمو أنتم ولا آباؤكم قل لله قل لله ثم ذرهم في خوفهم يلعبون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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين ذعمتم أنهم فيكم شركاء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 وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانِ مُشْتَبِهَهُ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ أُنْظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء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 ارجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بِهَا قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أن إنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مبرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليضوو وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 فَكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا إلَّا مَضْرِبُمْ إلَيْهِ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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبثوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرزمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 وهو الذي أنشأ جناته وعروشاته وغير عروشاته والنخلة والزرع والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون وبرمان متشابه وغير متشابه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 أكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَمَ امِلْ اُنْ فَيَيْن اَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْ فَيَيْن نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثنين وَمِنَ الْبَقَرِ اثنين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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البطر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم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 قلتَ عَلَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْتَانَ وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ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 أنت قلوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا انزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 قُلْ اِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هذاني ربي إلى صراط